كتاب المغين نتلو عليك من موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمن إِنَّ فِي الْعَالَمِينَ لَآيَاتٍ أَمْ فِي الْأَرْضِ وَعَلَى أَنَّ مَغَشِيًّا فِيا عَيْنٌ كَضَيْفٍ قَائِفَةٍ مِنْهُمْ يذب يذبح أبناءهم يذبح أبناءهم دُونَ ان نَمُنَّ عَلَٰبَدَّنَ كُبَئِفُ فِي الْأُذُ وَنَذَادُهُمْ أَيْمَمَ وَلَنَنَ مَا كِنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَالنُّورِ يَفْرَاوُنَا وَنَباَنَا اخذري اننا راء دو اليك ورا قَالُوا آل فِرْعَوْنُ أَلُفِ إِنَّ لِيَكُنَّ لَهُمْ عَدٌ تقولتي وا انت في رعون عين لي ولك لا تقتلوا بوذا اي أولت تخيرا ولا لولا أضربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين وقالت لأخرين يحيق صيبا الكرات بي عن جنوي وغل لا الشعب فحبنا عليه المر قالت فقالت هل أدلكم على أثري بيتي يغلو لكم هل أدلكم على لبيتي قُلُودَ هُلَكُمْ وَهُمْ لَهُ لَافِحُونَ قَرَأَ ذِئْنَانْ إِلَاهٌ أُمِّهِ كَيْ تَتَقَوَى إِنْ ولتا لما ولتا لما نعد الله حق ولتا لما نعد الله حق ولكن ما لا وَلَمَّا بَلَوَ وَأَشَدَّهُ وَسَوَّى كَيْ أجزي المحسنين طلق للذينة على حين من أهلها فوار فيها فوجد فيها رجلين يقتكلان هذا من شيعته وهذا من تواسه الذي من شيعته على الذي من عدوي موسى فوقذه موسى فقضى فغفر هو العفور الرحيم صدق الله العظيم